قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لله أعبد مخلصا له ديني قل له ديني ما شئتم خاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه وان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه اد ذلك هو الخسران المبين لَ مِ فَقِهِم بُلَل مِن النَّار وَمِنْ تَحتهِم ب صَوْقهم بل مِ النار وَمِنْ تَسق ب ذَلكَ يُخَف الله ب يعبادَ ذلكك يا عبادي فاتقون يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى والذين بَشِّرِ الْعِبَادَ بَشِّرِ الْعِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُم أولو أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في ال الذيين التَّقَ رََّهُم لَم غورَفُم بِم سَوقِ آ غورَفُ م بنّة تَر مِ فَاعْدَ الله فَاعْدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ به زرعا مَا يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا أَمَّنْ يُخْرِجُ بِهِ الزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ قُمًّا شُنًّا ۚ إن فيِي ذكَلَ قرالئ للأَباب إ في ذكَ الذي قرالئ للأَباب